م و س و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ان يؤمروا ليعبدوا إلا الله ل خ ص له الذين د ي ويقيموا ويوتوا ن حنفاء الصلاة الزكاة ل ك د القيمة إن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أ و ل ئ ك 「私たちは私たちのことです。私たちのことです。私たちのことでたちです。私たち ر ب ه موسوعه د ن تجري النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ك ل م ن خشي ربه